إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبه شر لكم لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لكل أمير منهم ما ابتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إتقون به، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء. فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا قُمْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قوى الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فان انه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى مَا ما زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لاول الفضل منكم وسعه ان يؤتوا الى القربى ان أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا ويصفحوا واليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم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 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيومئذ يُوفِّيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبيثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.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 أو آذائهن، أو آذاء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبنائهن، أو أبنائهن، أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بنى إخوانهن، أو بنى أخواتهم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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبهم الضمآن ما حتى إذا جاءه لَمْ لم يجدوا شيئا ووجد الله عبده ووجد الله عنده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 صفات كله قد علم صلاته وتسبيحه والله علِمُ بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحبا ثم يؤلف بَيْنَهُ ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركما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 يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إنا الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آياتا مبينات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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتموا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أي يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا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 وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ لَئِنْ أَمَرَكُمْ لَيَقُولُنَّ لَيَخُورُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع رسوله فإن, فإن تولوا فإن تولوا فإنما عليهم حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا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 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الضهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاثة عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم طوافون عليكم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 اللاتي لا يرجونك حن فليس عليهم نجنا فليس عليهم جناح ان يضعن فليس عليهم نجناح أي يضعن في أبهم نغى متبرجات بزينة وأي يستعفثن خير لهن والله سميع عليم وأي يستعفثن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم كتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض.